ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك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 وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا واجعل ثارنا على من ظلمنا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا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 اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك إله الحق منزل الكتاب مجري السحاب ثريع الحساب هازم الأحزاب اهزم الكفرة الذين يؤذون المسلمين ويصدون عن سبيلك اللهم اهزمهم وزلزلهم وأرنا فيهم يوما عجيبا اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم احفظ بلادنا من كل سوء اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما اللهم يا من وثعت كل شيء رحمة وعلما اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف ولي أمرنا اللهم اشف ولي أمرنا اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية اللهم اشفه وولي عهده يا أرحم الراحمين اللهم أسبغ عليهما لباس الصحة والعافية اللهم عليك بمن أدخل إلى بلادنا وبلاد المسلمين المخدرات والمسكرات اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شيدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُمْ وَاغْسِلْهُمْ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِمْ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَارْحَمْنَا اللَّهُمَّ بِرَحْمَتِكَ إذا أَصِرْنَا إِلَى مَا صِرْنَا إِلَيْهِ تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم اقنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم اقنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ادخلنا الجنه بلا حساب ولا عذاب اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنة. ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعذ علينا رمضان مرات عديدة وكرارها اتمديده اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه ايمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن يقوم ليله القدر ايمانا واحتسابا اللهم لا تحرمنا اجرها اللهم لا تحرمنا اجرها اللهم لا تحرمنا أجرها اللهم ها نحن نرفع وكفى الضراءة إليك نرجع رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم فك قيد أسرانا وعسر المسلمين اللهم فك قيد أسرانا وأسرى المسلمين اللهم فك قيد أسرانا وأسرى المسلمين وردهم إلى أهلهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم لا سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إمائك نواصينا بيدك معظم فينا حكمك عدل فينا قضاءك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 وذا ها ذو مؤمنا وضم مؤمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين